عند التعاوذ صحيح في التوسل لكن هو الأولى لأننا أقول نحن أخذنا التوسل المشروع التوسل والله تعالى بالأعمال الصالحة الأحماء بالأعمال الصالحة هو القسم الثاني من الأقسام التي توصل بها المرء هو الطريق الموصل إلى رضوان الله جل في أوله فالإنسان يتوسل إلى الله بالعمال التي قدمها ويرى أن الله تعالى قد أكرمه بها وحضر قلبه ويتعبد الله جل في أوله لا سيامزا يتوسل بصلاة أو بصيام أو بصدقة أو غير ذلك والتوصل العام صراحه ورد عن كثير من الانبياء واد يرفع ابراهيم القاعده من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم نعم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومذريتنا امه مسلمه لك وارنا من شكنا واتبع علينا انك انت التواب الرحيم وقد قال الله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا يعني بإيماننا فاغفر لنا درونا عذاب النار في قوله تعالى ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين واتوسل هنا بأنه آمن وصدق واتبع وقوله تعالى ربنا اننا سمعنا ونادي من منادي منادي الايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سياتنا ووفنا مع الابراج السنه احاديث كثيره جدا حديث اثاثه نفر الذين ابتلوا بالصخره وكانوا في الكهف وكان بعدما اشتد عليهم الأمر، قال لن يجيكم إلا إلا أن تدعوا الله بصالح عمل، تدعو بالعمل الصالح فخرج منهم الله كان لي أبوي شيء خانك وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنأبي في طلب شيء شيء يوما فلم أرح عليهما حتى نام فحلبت لهما غبو قما فوجدتهما نامين وكرهت أن أغبقة قبلهم أهلا أو مالا فلبست والقضح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفرج الفجر فاستيقاظه فشرب غبوقهما اللهم أن يكون تفعل ذلك ابتقاءاتك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت لكن لا استعان الخروج وقال أخذهم أن كانت لي بنت عم لا تحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى, ألم حتى ألمت بها سنة فقط سنة من السنين فجاءتني فأعطيت عشرين ومئة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفضل خاتم إلا بحقي فتحرجت, فتحرجت من, من الوقوع عليها فانصرفت عنها ويأحب الناس إليه تركت ذاب لدي أعطيتها لمن كان كانت يعني فعل لمن كنت فعلت ذلك ابتغوا ففرج ففرجعنا ففرج عنهم ولكن لا يستطيعون الخروج قال الآخر إني استأجرت جراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال عبد الله أدي إلي أجري فقلت له كل ما طرأ من أجلك أو من أجلك من العبل والغلم والبقر فقال يا عبد الله لا تستهزئ به قال إني لا بك ثم دعا ربه إن كانت له لله أن يفرج عنهم ففرج الله عنهم وخرج سالمهم هناك حديث كثيرة جدا هذه إن شاء الله نتصرق إليها إما صباحا إما في الدرس سبحانك اللهم ربنا و اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم